ان جاءكم فاسق بِنَبَئٍ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه الله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله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 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يسخر يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء, ولا نساء, من نساء أن يكن خيرا وَلَا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا امتنعوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا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 قُلَ لَا تَمُنُّ عَلَيْكُمْ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْهَدَاهُمْ لِإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ